Bismillahir herra, Rahim rahium. Helata, kad įtun rošien, unjui, jom, ein din rošien, amine, tunas, iben, tas lana, unrami, pusponain, ranjan. Leisele, unpa, milan, varia, lajus, 124. لا تسمع فيها لاغية 125. فيها عين جارية 126. فيها سرر مرفوعة 127. وأكواب موضوعة 128. ونمارق مصفوفة 129. وزرابي مبثوثة 120. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت 124. وإلى الجبال كيف رصبت 125. وإلى الأرض كيف سطحت 126. فذكر إنما أنت مذكر 127. لست عليهم بمصيطر 128. إلا من تولى وكفر 129. الله العذاب الأكبر 120. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا موسيقى <تصفيق>